وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي إِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْشَمْتَ سِرَاجًا أَمَنْ تَرَوْكَ فَخَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَارَاتٍ طِذَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ وَجَعَلَ الشَّمْتَ سِرُجًا واللَّهُ أَمْدَتْكُمْ لَن نَرْضِيَنَ عَنكَ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثِغَا وَيُخْرِجُكُمْ إِصْصَارًا mag ga la la komuni a مِنْهَا loko ربنا تذرنا الأرض من الكافرين بيار <تصفيق> <laughs> Why are you here tonight? Who is it? That's <laughs> 0-3. لا تجد الظالمين إلا تبار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذاً يَمْكُ ثُكُورَكَ نعم وإِذَا النُّجُومُ كَدَّتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا العشارت. وَإِذَا الْمُؤْتُحِينَ وَإِذَا الْبِحَارُ السُّجُرَ وَإِذَا النُّخُودُ السُّجُودُ إِنِّي لَلَّهُ يَا مَن رَّقِيَ إِذَا تَم بسم الله الرحمن الرحیم یا جد انت قویت و ایذن ندود وَإِذَا الْجِبَالُ تُهَاوَى وَإِذَا النَّهْرُ صَلَّتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُجَّتْ وإذا تحفظونك يا وإذا السماء انشقت وإذا الجنة البعث يوم من لِيَكُونَ هُوَ النَّارَ ذِى النُّورِ شَمْعَتَيْنِ يَا وَقَائِلٌ ثُمَّ آمِنِينُ على قدر رأه قلنا فذر ا Oh, mm -hmm. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البعار فجرت وإذا القبود نفس ما قد مكن <تضحك> <الله عارف. تضحك> يا اي الإنسان ما ظالمك ذنالك لي الذي خلق Well, I don't. Well, I love and call upon you. I وعلينا انما اضرار لا کما ادری کما يوم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد بسم Ah أن لم يره أحد ألم نجعل له مرعي ليل We're love